ايها الاخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم من رحاب مسجد الدهار بمدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر ونستهل هذا اللقاء الاسلامي المبارك بتلاوة طيبة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة الأساد الشيخ محمود خليل الحصري أولو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان the, Lord. the Lord. قالوا على كل ذا من المؤمن يذي الله الصالح in you <coughs> Yeah. yeah. one waqi إني سأيث نخلت ضع النبي القول بما في قلبي ما فَذِى الْخَوْلِ فَيَقُومُ عَلَى النَّبِيِّ Yeah. Mm -hmm. isn't <laughs> it? going no. Leave, them. Leave them. What was the skin